وإذا السماء كُشِّطت، وإذا الجحيم سُعِّرَت، وإذا الجنة أزْلَفَت، عَلِمت نفسُ ما أَحْضَرَتْ، فَلا أُقْسِمُ بِالخُنَّسِ الجَوَارِ الْخُنَّسِ، والليلِ إذا عَسَعَسَ والصُّبْحِ إذا تَنَفَّسَ